أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة أولا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 يَا كُرْسِيُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَعُودُ حِفْظُهُ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ